Gel bi gel bi gel bi gel bi gel bi gel bi gel gelbi gel bi gel bi gel bi gel bi gel bi gel bi gel gel قلبي قلبي قلب قلبي قلبي مشتاق لحبي تبدو من معان الشوق من كثر من قلب والهان في لحن الغرام يا تجاب العتب تك يا ابن الكرع يا تجاب العتب تك يا ابن الكرع يا الحب والسلام يا لجيبينك يا نعل قاصد العباس اشكي لشتيا من قلب والهان ببعاد الثرى قاصد العباس اشكي لشتيا من قلب والهال قلب بعاد الفراق ودي ودي ودي ودي في الديس روحي روح تعجي روحي يا بدنا على عيني بقلبي بقلبي قلبي مشتاق الحريق تحضر روحي روح تعجي روحي يا بدنا على عيني بقلبي بقلبي قلبي مشتاق الحريق تحضر with the above всё ما باتت بالخواطر والضنون ايش ما تدريب دمعت لي بالعيون ايش المباتت بالخواطر والضنون ايش اف ما تدريب دمعت لي بالعيون وانا تيان اني عشقتاك وبجنون وانا جنني عشقك بجنون صار عشقك يا قمر هاشم فينوس صار عشقك يا قمر يا عذيد حسين ابغى تك تشوف يا عذيد حسين ابغى تك تشوف خطى ترمش ينصار اللي تشوفه يا من <متحدث> قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي مش طاق بحينيني قلبي قلبي قلبي تم التسجيل استوديوات <متحدث> ومؤسسات أهلا بيت الإسلامي قلبي قلبي قلبي قلبي مش طاق بحيني تحت روحي روحي دردي على العيني <تحدث> <متحدث> قلبي ودي عنك شوفتك احسب دقايق والثواني قاسي قلبي لو طال ذاك الحنان شوفتك احسب دقايق والثواني قاسي قلبي لو يا قمر عدنان يلتكط منان يا قمر عدنان يلتكط منان لك شفاك يفتح الروح الجنان لك شفاك يفتح الروح الجنان ليش مالك نار ويمينك روح دون الناس بس يمك تهي قش مالك نار ومالك نعي وحدون الناس بس يمك تهيم قاسي قاسي قاسي قاسي متمنيتك تجيني تحجي روحي روح يا بديعنا على عيني قلبي قلبي قلبي, قلبي مش طاق الحريق تحدر روحي روح تهدي روحي, روحي عادتنا على ماش تادرحاني تحت روحي و رجردي روحي عبثني على العيني او قلبي دونك الريلين ما قدرت تمش يرقى تروح والعين يغني دونك الريلين ما قدرت تمش يرقت الروح والعين رمش الجونك الريلي ان ما قدرت تمش يرقت والعين رمش ما شربت الماي كتدري عطش ما شربت الماي كتدري عطش سيفك العصود وبكيفك تحج سيفك العصود وبكيفك تحي هي السيف الماي لا روت بيمناك من شد الضراف بس قيت الماء الهات الكتاب روت بيمناك من شد الضراف انت انت انت انت, انت يعشق ويا ديني قلبي قلبي قلبي قلبي اشتاق بحامين تخدروي روح تعجي روح حياتنا على عيني قلبي قلبي قلب قلبي باللي مشتاق لقلبي تخدروي روح تعجي روح حياتنا على عيني قلت بال المهندس ورث الساعدي والمهندس محمد جبار لامي